فاطم الزهراء تينخاوي لها فاطم الزهراء تينخاوي لها ليلها صعدت خبري بالجارع من ما جارت مثلا وين دم عجر يا عيني. بو يا صابي عيني. ما جارت مثلا يا وين دم عجر لذي تبقى دمعي هي اللي منهش ماوصدت عفت احجابي وصار خيتي كيععي ما راع وقدت قلبي شي I'm بعد عين وناتج وصاياك وحق الجزي آذى داو زهر آدا رعاة والدامع على الخيار أبد ما يهمايت بظلم عدوان من غيبت عني يا ابو من غيبت عني بيشتد واني دهري شراوان للنبي ودار نار وجريها ام ما ينسى كل ثانيا هل ما بيس ما يا اول عابر بالصد ونبيه بذي الشرط را جا يجري من هو يواسي فاجع الضالي وإن يجري من هو يواسي من شفت حر نظرك بابي طايح جيني وين دمع مين سايح صيحت محسن طايح جناحي وين جروحي وي O da O O o o